شبكة مزامير آل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضامنين آمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 غَنُومَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِم رُّسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يد نيقضوب ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقرون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء فَقِيلَ امْنَعُوا أَنْ تَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَنَا قَالُوا اقْتُلُونَهُمْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال فَرَاَوْنَ زَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عَبْدٌ لِرَبِّي وَرَبُّكُمْ من كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ لِيَكْتُمَ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي